وَإِذِ وَخَلَقَ مِن نَّفْسِهِ زَوْجَهَا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن تَتَّخِذُوا مِن وَنَسَا وَاتَّقَ اللَّهُ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ وَأَمْ صُرِّيَ تَمَامًا أَمْ لَكُم مَعَ عَلَتَ تَنبَذُ الْخَبِيثَ طَيِّبًا إنه كان حوبا كبيرا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 وآتوا النساء صدقاتهن محلة فإن طبن لكم عن شيء منه فَقُولُوا هُوَ أَمْنٌ أَم Or well, أراف وبذار أن يكبوا ومن كان غنيا فليستغفث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 سيكون في البيوت حتى يتوفى الموت أو يجعل الله له نسيلة. Taexuzunu bıttanı ve ismimizin. Ve kifet aexuzunu ve kudanı dağıb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 في حين به منهن فانسوا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 صناة غير مسافحات ولا متخذات أخدام فإذا أحصن فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نَصْفُ مَا عَلَى الْمُصَنَّاتِ مِنَ الْعَذَابِ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 <ska du> يسان ضعيفا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 تَكُونُ وَنُدْخِلُكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ به لبعضكم على بعض للجال نصير مما اكتسبوا للنساء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 وبالوالدين إحسانا Altyazı <Sessizlik>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 نعم <تصفيق> الله I want كم <تصفيق> <تصفيق> مصيبة قال قد أنعم الله علي إلَم أقم <شهيدا> <والأ> صابكم <Sessizlik> فضل <Sessizlik> أوزم عظيمة، فليقاتل في سبيله. this ona <gülüyor> benle in لا يتبعون إلا it <laughs>